أمت وحنا أسارا مساجد تكفون ثوروا لا تهابوا المعادي تكفون ثوروا لا تهابوا المعادي ويلي اعتصمتوا واصلوا يا الميامين وقفاتكم تثلج صميم الفؤاد وقفاتكم تثلج صميم الفؤادي ويلي صمتوا واصلوا يا الميامين وقفاتكم تثلج صميم الفؤادي يخزى المنافق خاين الشارع والدين سجان نسوان, سجان نسوان الهدى والرشادي يخزى نسوان الهدى ولدنا يف وجنده الشياطين شبي الطاغي طوار الفساد طوار الفسادي الظلم ما ينزاح برفق واللين والكفر ما يمحيه غير الجهادي الظلم ما ينزاح برفق واللين والكفر ما يمحيه غير الجهادي والكفر ما يمحيه غير الجهادي